الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد إما بعد فأحيي الإخوة جميعا الذين حضروا وتوافدوا إلى هذا المكان الذي ربما لا تلتقي فيه أجسامنا ولا نرى بعضنا لكننا نلتقي فيه على شيء من الخير وتواصل من في في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتواصل على البر والتقوى أسأل الله أن يدعى ذلك في ميزان حسنات اليميئ وأن يرزقنا وإياكم الإخلاصات في القول والعمل وأسأل الله جل وعلا أن الإخوة على الاستفادة والإفادة مما يسمعون في مثل هذا المقام وأحب أن أؤكد مجددا أن هذه المجالس ليست مجالس شيخ لطلابه وإنما هي مجالس مدارسة ومذاكرة للعلم من طالب علم لطلاب علم أسأل الله أن ينفع الجميع بذلك وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يزيدنا من التوفيق والهدا وأن يجنبنا الأسرة والشرى وغدا إن ربنا جواد كريم سنبدأ بإذن الله جل وعلا في عرض بعض المسائل وربما احتجنا إلى استذكار أو استرجاع بعض الأسئلة التي تمر على الإخوة سواء التي عرضت فيما مضى في الدرس الماضي أو ما يجد منها مما يأتي بين يدينا في مثل هذا الدرس وكنا في الدرس الماضي انتهينا إلى الكلام على أحكامي المسافر وقبل ذلك المريض بالنسبة لصيامهما وفطرهما والضابط الشرعي في ذلك وما يتعلق بهذا من المسائل وتفصيلات قد مر ذكرها والإشارة إليها بعد ذلك أن سمة مسألة ربما كانت لصيقة أو قريبة أيضا من هاتئ من المسألتين السابقتين في المريض والمسافر، وهم بعض من يعذر من الصيام وينتقل منه إلى الإفطار ويكون في ذلك له يعني عذر فيه. ولقاء أو لسائل أن يسأل لما ذكر المسافر والمريض وأيضا ما نحن بصدده اليوم من الحامل والمرضع بعد هذا فنقول الفقهاء رحمه الله تعالى لما ذكروا ما يتعلق بمن يجب عليه الصيام ذكروا من لا يجب عليه الصيام نعم مثل الكبير والكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه ثم ذكروا الحائض والنفسة بالنسبة لأنه لا يصح منهم الصيام ويجب عليهم القضاء ثم ذكروا مسألة بين هاتين المسألتين أو فرعا بين هذين الفرعين من يجب عليه الصيام ويكون معذورا أو يكون له حق الإفطار وهو المريض والمسافر والحامل والمرضع على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا من البيان ولذلك ذكرنا في الدرس الماضي هل الأولى له الفطر أو الصيام بالنسبة للمسافر وكذلك المريض من أنه الأولى له الفطر لأن لا يعرض نفسه لحلكة أو ثلاثة أو بلاء أو محنة. ما لعلنا أن نبعو الآن ونبدأ بإذن الله جل وعلا فيما يتعلق بالحامل والمرضع الحامل والمرضع تعرفون أنها عارض من العارض التي تعرض للمرأة تلحق بها شيئا من الضعف وربما أعقبتها تعبا في بدنها ووهنا في جسمها فلربما لم تحتمل معه الصيام ولربما احتملت فلأجل ذلك لكر الفقهاء رحمه الله تعالى ما يتعلق بحكمهما فالحامل والمرضع إن كانت تطيق الصيام ولا يلحقها ضرر ولا على ابنها خوف وكذلك المغضى فإنها تصوم ويكون حكمها كحكم سائر من يجب عليه الصيام ويتعلق بهم حكمه ويجب عليهم أداؤه أما إذا لحقها خوف على نفسها أو على ولدها فإنه يجوز لها الفطر والدليل على ذلك أن الله جل وعلا قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فإنه جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال كانت وخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعم مكان كل يوم مسكين والمرضع والحبلة يعني الحامل إذا خافت على أولادهما أفطرتا وأطعمتها فهذا الأثر عن ابن مسعود تفسيرا للآية الكريمة دال على أن المرضع والحامل يجوز لهما الفطر إذا احتاجا إلى ذلك وأيضا جاء هذا عند أهل السنن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن الحبل وعن المسافر الصوم وشطر الصلاة إن الله وضع عن الحامل الصوم وإن الله وضع عن الحامل إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصلاة الحديث عفوا لا أذكر صلاة لكن إن الله وضع عن المسافر المسافري وال والحامل الصيام وشطر الصلاة يعني بالنسبة للمسافر لكن لا أذكر لفظه تحديدا فعلى كل حال أخذ من هذا أهل العلم أن الحاملة يجوز لها الفطر وأن الله وضع عنها حكم الصيام إذا احتاجت إلى ذلك هذا هو هذا هو الأمر الأول. بعد ذلك إذا تقرر أنه يجوز للحامل والمرضع السفر، فذكرنا أن ذلك معلق بحاجتها إليه. ثم الحاجة تتنوع، فربما تكون الحاجة لخوفها على نفسها، وربما تكون الحاجة لخوفها على ولدها. يقول أهل العلم إذا كان خوفها على نفسها يعني تعب يلحقها أو ضعف أو خوف من ال إغماء أو نحوها فهنا نقول من أنها تختب ويلحقها حكم القضاء وتكون في مث المريض وتكون بمثابة المريض للأدلة التي ذكرناها للأدلة التي ذكرناها أما إذا كان خوفها أنا ولدها فيقول أهل العلم أن يجوز لها الفطر كذلك لكن يلزمها أمرا مع القضاء فيلزمها القضاء بعد ذلك ثم يلزمها مع القضاء ثم يلزمها مع القضاء الإطعام ثم يلزمها مع القضاء الإطعام استدل في هذا بما جاء عن ابن عباس في الأثار المتقدم عند أدي داود أنه قال أفطرتا وأطعمتا قال أهل العلم هذا لأن متعلق الفطر للغير فلأجل ذلك لم يكفي القضاء فقط بل وجد مع القضاء الإطعام وجاء نحو من ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هنا مسألة أو تمديه يسير يحتاج إليها طلبة العلم وهو أنه جاء في الأثار النفي عن الصحابة نعم أنهم قالوا تفطران وتطعمان في بعض الألفاظ ولا تقضيان فهذا الحقيقة أنه مشكل كيف لا يجب عليها القضاء فنقول هذا هو غائب لابن عباس وبن عمر لكن عامة أهل العلم على أنه يلزمها القضاء لصراحة الأدلة العامة فمن شهد منكم شهر الصوم؟ ومن كان مريضا على سفر عدة من أيام مخ والمحام والمرض في حكم في حكم المريض فلازما القضاء بعمومات الأدلة ولأنه في أصل الشر أنه أنهما أنه مكلفين فتعلق بذمتهم فلم تبرأ ذمتهم إلا بالقضاء أما ما جاء عن الصحابة فهذا قول أو اختيار لهم ولعلهم أخذوه من مفهوم حديث إن الله وضع عن الحامل والمرضعي الصيام فأخذوا من هذا أنه وضع إلى غير بدل لكن نقول أن عمومات الأدلة تدل على هذا وعلى وعليه قول عامة أهل العلم هذه مسألة حقيقة ينبغي التنبه لها إذن ذكرنا ما يتعلق بالنسبة للمرأة إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها وقلنا من أنها يتعلق بها حكم يتعلق بها إذا خافت على ولدها الإطعام مع القضاء إذا قيل بالإطعام فالإطعام عند أهل العلم هو ما يكفي الإنسان في يوم ما يكفي فقير في يوم نصف مد مد من البر أو نصف صاع من غيره والمد هو قدر الم الكفين المتوسطتين مجموعتين إلى بعضهما يعني إذا جمع الإنسان كفين فهذا من هو مدة فصاعي أربعة أمداد من من اليدين أو الكفين المتوسطتين أو يعطى من غالب قوت البلد أرز مع شيء من الدجاج أو نحوه من ذلك بحسب ما يكسر للناس في أماكنهم وأزمانهم هنا. إذا هذا ما يتعلق بالحامل والمرضع لو قال قائل وهذه من المسائل أيضا العلمية لو أن امرأة احتاجت إلى إرضاع ولد غيرها فهل يكون حكمها حكم إرضاع ولدها بكل حكم في ذلك واحد الحكم في هذا واحد لأنها حاجة تحتاج يحتاج إليها ذلك الرضية فكانت في حكم المرضع وذافلة في عموم هذا اللفظ بل يقول أهل العلم هنا مسألة وهو يعني هي تلحق بها لو تلحق ما مر من المسائل من كان عنده عمل شاق عمل شاق يخشى معه عليه من التلف لو بقي صائما ولا يستطيع الاستغناء عنه يعني يتوقف حياته أو معاشه على هذا العمل بحيث لو لم يعمل لا يعني فات عليه العمل لحق به الفاقه والفطر وإذا عمل وهو صالم فإنه يخشى على نفسه من التلف والهلاك فذكر أنه يجوز له الفطر ثم القضاء وهذا نص عليه جمع من الفقهاء في الحنفية والحنابلة وغيرهم بعد ذلك ننتقل إلى مسألة من المسائل المهمة وهي يتعلق بها جملة من المسائل لا يستغني طالب العلم عن العلم بها بل ولا يستغني عنها كل مسلم ومسلمة سواء كان ذلك في الصيام أو كان في غيره لكن نحن نتعرض إليها بالنسبة لمسائل الصيام وهي مسألة النية النية في الصيام معتبرة كسائر العبادات والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وجاء في حديث حصة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا وجاء عن عائشة موقوفا من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له فأخذ من هذا أهل العلم أن النية للصيام معتبرة لأنه لا تصح العبادة إلا بنية لا تصح العبادة إلا بنية إذا قيل من أن النية معتبرة في الصيام فهنا تأتي علينا جملة من المسائل أولاها من تعلق به حكم من نوع أو متى يكون وقت النية عفوا تكون هذه المثلة متى يكون وقت النية وقت النية هو الليل فينوي الإنسان في ليلة الصيام أنه يصوم ولا, ولا يصح الصيام إلا بنية من الليل والكلام إنما هو في الصيام الواجب أو في الصيام الفرض، فإذا لم ينوي الإنسان من الليل فإنه لا يصح اعتبارا بهذا الحديث وهو حديث حفصة من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له هذا الحديث وإن لم يصح مرفوعا فإنه يصح موقوفا لكن الإجماع يعني موقوف على حفصه لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الصحيح أنه من جهة الرواية الحديث أن إنما يصح موقوفا على حفصة وعائشة لكن نقول من جهة إجماع أهل العلم فإنهم مجمعون أنه لا بد من النية السابقة لهذه آآ العبادة آآ إذا كنا من الليل هل يكفي لرمضان نية واحدة أم أنه لا بد لكل ليلة أو لكل يوم نية من ليلتها يعني إذا كان يصوم غدا فلا بد أن ينوي هذه الليلة، وإذا كان يصوم بعد غد لا بد أن ينوي من الليلة التي قبلها وهكذا. سنقول هذه مسألة يعني اختلف فيها أهل العلم والمشهور عند الحنابلة وجمهور أهل العلم على أنه أن الصيام أو أن أيام رمضان عبادات متفرقة لكل واحدة حكمها كصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب لا يثير هنية واحدة فكذلك أيام رمضان عبادات متفرقة لا يكفي ها نية واحدة ومما يدل على ذلك قالوا أنه لو فسد صيام يوم لم يتعلق بذلك فساد صيام اليوم الذي بعده فدل على أنها عبادات يعني كل يوم عبادة فإذا كان كل يوم عبادة مستقلة فإن كل عبادة تحتاج إلى نية خاصة فلأجل ذلك لابد من اعتبار النية لكل ليلة من الذي يتغتب على هذا الكلام؟ يتغتب على هذا الكلام أن الإنسان مثلا لو أنه ما شعر حتى قام الفجر أو وهو يؤذن الفجر ولم يكن نوى فنقول لا يصح نيته الصيام من النهار فلا يكون ذلك صياما صحيحا الصيام الفرد ولو أن شخصا مثلا يعني نام العصر ثم لم يقم من نومته إلا بعد أذان الفجر، يعني لتعب أو مغام أو لتوني يعني لأي سبب من الأسباب. فهنا نقول اليوم الذي أصبح عليه لا يصح صيامه من رمضان لماذا؟ لأنه لم تتحقق منهنية في وقتها. إذا قيل بذلك فإن الليل كله فإن الليل كله مية فمن نوى بعد المغرب قال أنا بصوم غدا كفاه هذا ومن نواه من آخر الليل كفاه ذلك ومن نواه من نصف الليل كفاه ذلك بل يقول ابن تيمي رحمه الله تعالى إذا تعشى الإنسان وفي نيته يعني زاد الأكل قال لني سأصوم غدا فهذه كنية هذه مسألة مهمة يعني من أي الليل نوى جاز لذلك خلافا لبعض الفقهاء الذي يقول لابد من بعد منتصف الليل أو في آخر الليل فالمسألة التي تتعلق بهذا وهي أيضا مسألة مهمة لو أن الإنسان نوى فإنه لا يكون ذلك مانعا من تعاطي المفضرات في الليل يعني لا يعني أن نوى أن لا بد أن يمسك من نوى فإنه نوى بعد المغرب يمسك من المغرب إلى الغد المغرب لا بل حتى كما يقول الفقهاء ولو أتى بمناف في ذلك يعني في الليل آآ آآ قال أنا بك إن شاء الله أني صايم ثم شرب أو تناول الشاي أو تعطى السحور أو غير ذلك من الأمور أو جامع زوجته فنقول أن نيته تحققت في تلك الليلة في نية صحيحة فيكون صيامه في ذلك سيكون صيامه في ذلك صحيحة هنا من المسائل المتعلقة بهذا لو أن شخصا نوى ثم نام فنام يعني من قبل الفجر إلى أن غابت الشمس فهل تصح في هذه الحالة؟ هل تصح في هذه الحالة ما ما يتعلق بصيامه؟ المشهور عند أهل العلم من أن الصيام صحيح. مثل الحال، ولو لم يفق من النهائج ولو قليلا لماذا؟ قالوا لأن النائم في حكم في حكم الصاحب جاءت أنه مكلّه وتلحق به التكليف وتتعلق به الأحكام والنوم عارض معتاد للإنسان، فلأجل ذلك لم يكن ناقل له من التكليف إلى عدم التكليف بخلاف بخلاف الإغماء أو الجنون. فلو أن شخص النوى في الليل لكنه أغني عليه قبل الفجر وما أفرق إلا بعد المغرب نقول هذا صيامه غير صحيح ما الفرق بينهما قالوا الفرق بينهما أنه كماذا كان أن النوم عارض معتاد لا ينقل الإنسان من التكليف بخلاف الإغماء وأعظم من الإغماء الجنون وأعظم من الإغماء الجنون فإنه لو جن قبل الفجر إذا رهو بالشمس فإنه لا يصح له الصيام لكن لو أنه أغني عليه في بعض أجزاء النهار أو جن في بعض أجزاء وقت يسيرا ثم عاد إليه عقله أو كبيرا لكن وجد منه العقل في بعض أجزاء النهار يقولون هنا فإنه يصيح صومه ويتعلق به الحكم لأنه يتحقق منه عمل الصيام الذي نواره لأنه يعني يكون في وقت تكليف المضمع عليه فاقدز من النهار ومثل ذلك المجنون فإذا أفاق هؤلاء فإنه يتحقق أنهم أمسكوا عن الطعام قاصدين التعبد لله جل وعلا نرجع إلى مسألة المغمى عليه فإذا أغمي عليه جميع النهار فهل يلزمه القضاء لأننا كنا ارتفع تكليفه المشهور من مذهب الحنابلة هو قول عامة أهل العلم يقولون من أنه يا يقضيه لماذا يقضي مع أنكم تقولون من أنه عدم مكلف قالوا لأنه جاء عن الصحابة قضاء الصيام قضاء الصلاة بالنسبة لي من أغني عليه ولأن مدة الإغماء لا تطول ولأن مدة الإغماء لا تطول فأشبهت النوم أو ألحقواها بحكم النوم في لزوم القضاء فألزموا فجعلوها يعني من العوارب اليسيرة التي لا يزول معها التكليف بالكلية أما الجنون فإذا جميع النهار من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس فنقول من أنه ليس عليه في ذلك قضاء البتة ليس عليه في ذلك قضاء البتة هذه إذن جملة مما يتعلق بمسائل النية ونية الفارض ونحوه هنا يعني أيضا لازمنا في مسألة النية وهي فيها شيء من الطول أحيانا يحصل للإنسان تردد في النية فالتردد في النية له صور ولاها يعني وهذه غالبا في أول يوم من رمضان أو في آخر يوم بأن يقول مثلا إن كان غدا من رمضان فأنا فايز هل يصح منه صيامه في مثل هذه الحال هو هل هو متردد هو ليس متردد في نفسه، لكن التردد عاجٍ إلى الحال. هل غدا من رمضان أو لا؟ فينجر إلى ذلك تردده هو، فكأنه أيضا وقع عليه التردد. فإن كان غدا من رمضان فهو صائم وإلا فلا. فقال بعض أهل العلم بأن من أن المية في تلك الحال ليست صحيحة، يعني فلا يصح من الصيام في ذلك. لأن النية فيها قطع وهذا غير قاطع بما قصد نعم. وإن كان يعني بعض أهل العلم كابن سينيتها وجمع من المحققين قالوا أنه في هذه الصورة لا يكون منه تردد وأن ما رد التردد إلى الحال فبناءه هو قاطع أنه إن كان غدا من رمضان فهو صائم فبناء على ذلك يصح من الصيام يصح منها الصيام سواء كان ذلك في أول رمضان أو في آخره والخلاف في آخره أسهل من الخلاف في أوله لأنها في آخره يقولون الأصل بقاء رمضان فيكون القطع من أن أو ما تستند على جنية أقوى في ذلك الحال لكن نقول في كلا الحالين يصح الصيام في قول جمع من أهلي التحقيق هذا بالنسبة له التردد. من التردد دي قال أهل العلم أنه إذا نوها فيلزمه أن يكون منه ما يعارض منه في أثناء النهار فلو أنه نوى الفطر في أثناء النهار فإنه يفطر وللأجل ذلك عبارة الفقهاء يقولون من نوى الإفطار فإنه يفطر من نوى الإفطار فقد أفطر لماذا؟ قالوا لأنه من لازم العبادة أن تكون نيته كأتام إلى نهايتها فإذا نوى قطعها فكأنه قطعها أو كأن جزءا من هذا الصيام وقع بدون نية وهو مألوغ بصيام جميع النهار فكأنه صام بعضه لا كل حتى ولو كان ذلك جزءا يسيرا لكن هنا ينبغي أن يعلم أنه من نوى يعني جزم بقطع صيامه أما من تردد ها أفطر أو لا أفطر أو نحو ذلك كما لو كان مثلا به علة ثم التردد هل يفطر أو لا يفطر فنقول هذا الأصل بقاء صيام لكن لو قطع النية وقال أعطني بشيء أكله فقالوا ليس عندنا شيء فقال أنا إذن سأكمل صيامي فنقول في مثل هذه الصورة هذا قد قطع النية قطع نيته فيكون في قد فسد صومه قد يكون في مثل هذه الحال قد فسد صومه إذا قيل من أنه النية في الصيام فالنية محلها القلب ولا يحتاج فيها إلى أن ينفض بقول بل عده بعض أهل العلم من الأشياء التي لا أصل لها في الشارع فلا يحتاج إلى لفظ بها ولا تكلم هذا بالنسبة لي ما يتعلق بالنية بنية صيام رمضان كما قلت لك أن تعلق أحكام النية هي إنما هي بالصوم الواجب لو كان شهر رمضان لو كان صيام نذر لو كان صيام كفارة أما صيام النفل فقد ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى أنه يصح بنية من النهار أنه يصح بنية من النهار ويدل لهذا الحديث الذي عند مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح فسأل هل عندكم شيء قالوا لا قال فإني صائم إذا يعني أن شرع في الصيام من النهار شرع في الصيام من النهار فقال أهل العلم يجوز للإنسان أن يبدأ صيامه من أذان النهار وأن ينوي ذلك وأن ينوي ذلك وإذا قيل بصحة هذا فلا او فلا فرق بين أن تكون نيته قبل الزوال يعني قبل الظهر أو بعد الظهر يعني سواء نوى الساعة العاشر صباحا قبل الظهر أو نوى الساعة الثانية قبل صلاة العصر بعد صلاة الظهر فنقول صيامه صحيح ذكر أهل العلم يعني هذا أو كلامنا هذا لأن بعض الفقهاء يقول لابد من نيته من قبل الزوال لأن إذا زالت الشمس مضى أكثر النها فنقول أن الحديث عام وصريح في جواز النية من النهار فلا فرق ما بين ما يكون بعد الزوال وما يكون قبله إذا قيل بصحة صيام النية من, من النهار فإنما محل الكلام أيها الإخوة هنا إنما هو بشرط لا يختلف فيه وهو أن يوجد منه ما يناقض الصيام قبل ذلك يعني ما يكون الساعة السبع الصباح أفضل ثم لما جاء الساعة عشر قال أنوي الصيام هذا ما يصح لأن الإفطار في أثناء أنها ناقض للصيام فلا لم يصح الصيام في مثل تلك الحال مثل ذلك مثلا لو أن شخصا مثلا لنقول شرب ماء أو تعاطى قهوة أو نحوها ثم قال عصوم سنقول لا لكن لو أن شخصا قام بعد نام بعد الفجر ثم قام عند صلاة الظهر قال ماذا من لني تأخرت حتى لم أقم إلا عند صلاة الظهر ما بقي شيء فأنا أصوف فنقول هذا إذا لم يكن تناول شيء منذ أطلع الفجر فيكون صيامه صحيحا وهذا هو محل الكلام الذي نحن بصدده هنا مسألة لصيفة تتألق بهذا وهي أن جملة من أهل العلم يقولون أن نية الصيام من النهار يكون الأجه كذلك بقدر أوتبع اللبنية فإذا كان نوى الساعة الثانية عشر في يثاب على ذلك من الساعة الثانية عشر إلى غروب الشمس والذي نوى الساعة الثانية يكون يثاب من وقت نيته لأن هذا وقت اقتلاء العبادة من الفائدة من ذلك؟ الفائدة من ذلك أنه لو كان مثلا بعض أنواع الصيام التي تعلق بها فضل خاص حتى ولو كانت صيام نفل فلا يجزئه نية من النهار مثل صيام ست من شوال فإذا قلنا مثلا أن نية من النهار صحيحة فى سيام النفل لكن في ست من شوال لا لماذا؟ لأن تعلق الأجر بها بأن يصوم ستة كاملة وهذا الذي نوى يوم من أثناء النهار كانه صام خمسة أيام ونص أو خمسة أيام وثلاثة أرباع اليوم لم تتم له النية طبعا هذا قول عند كثير من أهل التحقيقه وهو قول أبن بن تيمية واختارها لما محمد بن حمى رحمه الله تعالى وإن كان فقهاء الشافعية يقولون أن اليوم لا يتجزى فيثاب على أجر يوم تمام هذه يعني بعض المسائل التي تتعلق بالنية أظن أننا أنهيناها أو أتينا على جملة كافية منها. لا نظن أن بقي شيء من التصلات التي يحتاج إليها والوقت معنا قصير فلا بد أيضا أن نختصر. بعد ذلك سننتقل بإذن الله جل وعلا إلى ما يتعلق بمستدات الصوم أو نواقض الصوم وهذا يعني من أعظم. الأبواب التي تدرس أو يعنى بها طالب العلم كل مسلم ومسلمة يرجو تمام صيامه وكمال آه عمله آه لأنها آه لأن فيها مسائل مهمة ودقيقة ويتعلق بها صحة الصوم ومنع ما يفسده أو ينقضه لكن إن أردت يعني أخذنا سؤالا إذا وجد سؤال يستحق أو يتعلق به بماذا كناه؟ واحد الأخو سأل يعني عن او البعض يسأل عن الجماع إذا أخذنا ما يتعلق بالجماع إن شاء الله يعني ن نتكلم على هذه المسألة يعني يقول محمد بن حمود من الجزائر يقول شيخ كبير ذهب عقله بحيث وصل إلى أرض العمر سن الخرف لا يستطيع صوم رمضان ولا يستطيع تضعف من حكم هذا له جزءان هذا السؤال يعني وهو إذا وصل إلى أرض العمر فلا يستطيع الصيام هذا شيء أما إذا وصل إلى الخرف فهذا شيء آخر ف كما ذكرنا في الدرس الماضي أن إذا وصل إلى كبيرة كبرا لا يحتمل مع الصوم فهنا لا يجب عليه الصيام وإنما عليه الإفطار لكن إذا اضنا إلى ذلك خرف فإن هذا خرج عن حد العقل وإذا خرج عن حد العقل فقد خرج عن التكليف والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي وعائشة قال رفع القلم عن ثلاثة ومنهم عن المجنون حتى يعقل فهذا غير عاقل فلا يكون عليه لا صيام ولا قضاء ولا يكون عليه سائر الواجبات من صيام وصلاة وغيرها طيب يعني لعلها لا يكفي ونعجل بطيئة الأسئلة بإذن الله إلى نهاية الدرس أو بعد نصف ساعة لنأخذ سؤال أو سؤالين ما يفسد الصوم كما ذكرت لكم من الأهمية بمكان دراسة مثل هذه الأحكام لأنه لا يتصور صحة الصيام إلا بالعلم بها أول المفطرات أو نواقض الصيام أو مفسداته هي الأكل والشرب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال من نسي فأكل أو شرب وهصاي فليتن صومه فإنما أطعمه الله وسقاه فهذا يدل بمفهومه أنه يترك طعامه وشرابه؟ وفي الحديث الآخر يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجل فدل على أن الصيام وداء وترك للطعام والشراب وأيضا تدل على ذلك الآية أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط والأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أكلوا الصيام إلى الليل يعني أنه إذا تبين الخيط أنسك وأتم إنساكه إلى الليل فهذا أيضا دلالة كتاب الله على أن الطعام والشراب مانع من موانع أو مقصد من مقصدات الصوم. إذن هذا هو أول نتغن وهو أنه من حصل منه أكل من حصل منه شرب فإن صومه فاسد فإن فومه فاسد ولا يختلف شرب قليل ولا كثير ولا آكل شيء من ذلك أيهالكذالك متى ما حصل منه أو صدق عليه أنه آكل أو شاهب سواء كان ذلك من نقطة صغيرة يسيرة أو كان ذلك لشيء كبير كثير فالحكم في ذلك واحد يستثنى من هذا كما هو ظاهر النص أن يكون أكله أو شربه حال مشيان أن يكون أكله أو شربه حال مشيان فإنه إذا كان في مثل تلك الحال فلا يآخذ للحديث أبيه غيرة المتقدم معنا ولعممات الأذنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه والآيات دالة على ذلك ربنا لا تآخذناه إن نسينا أو أخطأنا فدل هذا على رفع الحرج عن المناسي والمخطئ والخطأ والإكراه والمسيان الخطأ معبوز الرحمان كما يقول النظم رحمه الله تعالى إذا هذا ما يتعلق بمثالات الأكل والشرب لو كان الأمر أو الحكم والأكل والشرب ينتهي عند هذا كان يسيرا لكن الحقيقة ثمة الصلاة يحتاج إلى الحديث عنها يحتاج إلى الحديث عنها في الأكل والشرب فمن المسائل المتعلقة بذلك أن الفقهاء رحمهم الله تعالى نصوا على أن الأكل والشرب مفطر سواء كانت ذلك لما يحصل به تغذية أو ما لا يحصل به تغذية فبناء على هذا لو أكل خبزا أو أكل برا أو شرب ماء أو عصيرا أو خمرا أو دخانا فالحكم في ذلك واحد يعني ما يحصل به التغذية وما لا يحصل كالدخان ومثل ذلك لو ابتلع حصاتا أو قطعة حديد فهذه أشياء لا تنفع لكن مع ذلك عامة أهل العلم أو قول أكتر أهل العلم على أن الفطرة حاصل بذلك أن الفطرة حاصل بذلك إذا هذه هي المسألة الأولى المسألة الثانية أن تعلق الفطر بالأكل والشر هو الوصول إلى الجوف ما الجوف الذي يتعلق به الحكم قالوا أن يتجاوز الحلق فإذا خرج من حلقك أو تجاوز حلقك داخلا إلى بطنك فنقول من هنا أنه تعلق به حكم الأكل والشرب أما لو وصل إلى فمه إلى لسانه أو نحوه ثم أخاجه فنقول هنا أن لم يصدر في تلك الحال ومثل ذلك لو كان في أنفر ثم خرج فإن لا يلحق به السطر لكن لو استنشق الإنسان شيئا فوصل إلى دماغه يعني ارتفع إلى الدماغ ما نزل إلى البطن قال أهل العلم أن وصوله إلى الدماغ كوصوله إلى الجوف من جهة أنه يحصل به ما يحصل بالجوف من الوصول إلى الجوف من الانتفاع فبناء على ذلك يكون حكمها واحد يكون حكمها واحد نأتي إلى مسألة أخرى وهو أن الإنسان سواء أكل أو شرب من المدخل المعتاد مثل ال هو المدخل المعتاد ومثل ذلك الأنف اللي هو السعود واحد مثلا يجعل بعض الأدوية أو الماء أو نحو ثم يستنشق بقوة حتى يصل إلى حلقه وينزل إلى بطنه سنقول هذا يحصل به الفطر يحصل به الفطر ومثل ذلك أيضا لو احتقن حقنة الحقنة ما هي لا يفهمها كثير من الناس الإبرة الطبية لأن الإبرة الطبية هذا شيء حديث لكن الفقائم الصون على الحقنة والحقنة هي بمثابة التحميلة التي يسميها الناس اليوم التحميلة التي يدخلونها على سبيل التطبق والعلاج مثلا من جهة فتحة الدقر فتدخل إلى الجو فيقولون أنه يحصل بها ما يحصل بالإنسان من الأكل من الموضع المعتاد بل ذكر أهل العلم أنه لو كان به مثلا جرح يصل إلى جوفه فأدخل منه شيئا أو نحو فوصل إلى الجوف فوصل إلى البطن يلحق به ذلك الحكم سواء بسواء طبعا هذه مسائل هذه قليلا لكن تحصل يمتنع الإنسان من التحليل يمتنع من نحو ذلك طيب استثنى الفقهاء من هذا مدخل رأس الذكر ولذلك يقولون غير الإحليل الإحليل هو رأس الذكر لأن يقولون الإحليل حتى ولو أدخل من جهة رأس الذكر بشيئا فإنه لا يصل إلى الجوف لأن لا ليس له منفذ إلى البطن لأن المثانة إنما يخرج إليها البول بطريقة كما يقال في العلم الحديث الترشيح يعني أن هي بدون أن يكون لها منفذ فعلى كل حال هم يستثنون من طيب هنا ما يتعلق بأحيانا إذا دخل عن طريق العين أو عن طريق مثلا الأذن أو نحو ذلك الفقهاء في جملتهم أو جمهورهم ينص على أن ذلك أن ذلك له حكم الأكل من الفم أو شرب من الأول دخول عن طريق الأنف لكن هنا قد يعني يدخل الإشكال أو قد يسأل سائل يعني يقول أن هذه أشياء كانت معلومة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الصائمة عن مثلا الاكتحان مع أن الكحل منهما واحد يوجد الطعم في الحلق بعد ذلك ولم ينهى عن مثلا جاء التداوي في الأدن أو نحو هذا فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في عموما في أمر بحفظ الصيام والصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب وحقيقة الطعام والشراب أن يصير شيء إلى البدن فكل ما كان شأنه شأن الطعام والشراب في وصوله إلى البدن فيكون في حكمه واحدا ويدل لذلك دلالة صريحة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتربص في حال الصيام وذاق في الاستنشاق إلا إن, أن تكون صائما فدل هذا على أنه إذا كان يعني يمكن أن يصل إلى الجو فإنه ينتني منه ويبتعد عنه فهنا إذن نقول بالنسبة المكتحل أو ال في أذنه أو نحوه هل يمنع من هذه الأشياء؟ أقول لا يمنع في الأصل لأنها ليست بما, بما موطن معتاد للوصول إلى الجوف لكن إذا علم أنه يعني عنده في هذه في نفسه يعني في عينه أو في أذنه اتساع يصل إلى الجوف إلى فجرت بذلك العاجس أنه ينتنع أو علم أن ذلك الدواء الذي تعطى هذه المرة له قوة نفات بحيث يصل إلى البدن أو إلى الجوف فنقول من أنه يمتنع من ذلك وهذا هو الذي الل تدرأ به الدم وهو الذي قال به أكثر أهل العلم وكما قلت لكم ذل عليه حديث وذلك في الاستنشاق إلا تكون صائمة وإن كان ابنتيني رحمه الله تعالى له مخالفة في هذه المسألة وأطال الكلام وانتصر لقوله انتصارا كثيرا لكن مع ذلك يجد أن كل ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى تأتي عليه شيء من الاعتراضات وإنما هو يعني اجتهاد من فهو على ما ذكر لكن قول جماهير أهل العلم على اعتبار ذلك مفطرا ما الحكم إذا أن الإنسان مثلا يقول أنا ما العادة أنه لا يصل إلى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني إذا اكتشف لا يصل إلى حلقة أو نحوه فاكتح البرغة ووجد في حلقه نقول هذا حكم حكم من استنشق وهو لم يعلم وصل إلى حلقه فهو معدوم في هذا فذلك يكون معدوما لكن ينبغي له أن يتقي وأن يتنبه مرة أخرى فالمؤاخذ على من علم أو ظن ذلك ظنا غالبا وإلا فلا شيء عليه بإذن الله جنة وعلا في مثل تلك الحال هذا إذن ما يتعلق بهذه المفطرات <تصفيق> هنا تأتي الحقيقة مسائل كثيرة جدا لا تخلو من الإشكال الكبير أيها الإخوة لو أخذنا فيها يعني دخلنا في مسائل مشكلة أقول لكم أنني ربما أعجز عن أن أفصل فيها قفلة أو أن أذكر فيها قولا يعني منتهية لكن لا يمنع من الإشارة إلى شيء من هذه المسائل من تلك المسائل على سبيل المثال الإبرة تعاطي الإبرة في هذا الوقت وهي يعني هل مفطرة أو لا على مقتضى قول الفقهاء رحمه الله تعالى فإنها تكون مفطرة لماذا لأن لها نفاذ إلى الجوف ولا فرق في ذلك بينما كانت مغذية أو غير مغذية أو كانت في الوريد أو كانت في العضل وأول ما جاءت هذه الإبار حصل فيها اختلاف فذكر أهل العلم في هذه المسألة يعني أو المنع أول، ثم ذكر كما جاء عن محمد المبراهيم مفتي دار الصعودية في وقت أو ثم قال الأحواء تركها، وذكر بعضه للعلم أن الترخيص فيها إلا أن تكون مغذية، إلا أن تكون مغذية. يتلخص من هذا الكلام أنها إن كانت مغذية فلا إشكالة التي هي في الوريد لا إشكالة من أنها مفطقة لكن غير المغذية يتردد القول فيها لكن نقول أو يمكن القول من أنها لا تخلو حقيقة من ماء فيها الذي يعطيها السيارات فمعنى ذلك أنها فيها شيء من التغذية ويمتص جسم هذا الماء ويمتفع به ف يعني يبقى أن في نفسي حاجة حتى من هذه الإبر التي يتعاطاها الناس وهي غير مغذية. لقال يقول حتى الإبر التي يتعاطاها مرض السكري كالأنسولين وغيره وهي غير مغذية. يقول يأتي عليها ما يأتي على يأتي عليها ما يأتي على غيرها. من قال بالتراخيص فيها علمه بأن أن فيها ما قال من أن هذا الماء قليل وهو مثل الماء الذي يمتصه البدن في أثناء الاغتسال أو السباحة في نهر أو بحر أو مكان السباحة ونحوها لكن مع ذلك لا يزال الأمر يعني في النفس شيء من القول بالإذن في ذلك أو توصية التوصية فيها لكن فتوى كثير من مشايخنا على الذين ترخص أخيرا في هذه المثلة خلافا لمتقدم المشايخ عند أول أمجيئها وظهورها في بلداننا من الأشياء التي هي الحقيقة محل إشكام ما يتعاطى مرضى عربو البخاخات التي يتعاطى أعطونها هذه ال أو الهواء أو الف أو يعني أشياء كثيرة متنوعة يضخون منها ضخة في عن طريق الفم فهنا هل تكون مفطرة أو لا هم يقولون أهل الطب نحنا يحصل بها توسيع لتوسيعة للشعب الهوائية على قاعدة أنه إذا أو إذا أرجعناه إلى قاعدة التي قررها الفقهاء سنقول في مثل هذه الحالة أنه إذا حس بطعمها في حلقه فيكون بها الفتر وإلا فلا لكن الحقيقة الفتوة متعرضة في مثل هذه المسألة النازلة ولا سوي مقام أو في مقام الفصل فيها وانا الحقيقة عندي فيها شيء من التحفظ لكن مع ذلك لعلنا في الدرس القادم أن ننظر بعض الفتاوى ونتقص عليها بإذن الله جل وعلا يعني هذا أهم ما يتعلق بالمفسد الأول من مفسدات. الصيام. المفسد الثاني من مفسدات الصيام. المفسدة من مفسدات الصيام هو القيء. والقيء هو قروج الطعام أو الشراب من جوف الإنسان. وإعتباره القيء الحقيقة ليس القيء العبارة الأصح نقول الاستقاعة. الاستقاعة هي مفسد من مفسدات الصوم وهذا مجمع عليه بين أهل العلم كما نقل ذلك ابن المنذر ويحصل الفساد الصوم بالقي بشرطين يحصل فساد الصوم بالقي بشرطين أولهما نعم أول هذين الشرطين تعمد إخراجي ما في المعدة، يعني أن يكون ذلك بالطلب والقف كأن يضع الإنسان أصبعه داخل فمه فيقول أع أع حتى يخرج منه هذا أو أن يقذب, يقذب إلى أنفه غائحة كغيهة يعلم أن الإنسان معها يخرج ما في بطنه أو نحو ذلك من الأشياء التي جرت عادة أنها سبب, سبب للإخراج الحالة الثانية أن يخرج ما في معيدان فلو أنه استقى يعني طلب رجل القيء فلم يقيء فنقول هنا من لا يفسد الصوت فإذا لابد من توافر هذين الشرطين كما أنه أيضا لو حصل منه قيء بدون قصد يعني ذرعه القيء, القيء أكل كثيرا فحصل من خارج لصلاة الفجر وإذا هو يقي. فنقول من درعه وغلبه قيد فلا, فلا فساد لصومه وليس عليه قضاء ما الدليل على هذا قال والدليل على هذا هو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقى فليقضي واستقاء يعني طلب لأن الألف والسين والتا أصل في الطلب أو أغلب ما تتعلق بالطلب استغذر طلب المغفرة استقى طلب القيد فليقل. ومن درعه القي تكملت الحديث أبي وغيره فلا قضاء عليه هذا الحديث وإن كان فيه معلول من جهة رواية الحديث أو من جهة الصناعة الحديثية لكن أهل العلم على القول به والعمل بمضمونه فإذا يكون القي مفسد من مفسدات الصوم بالشرطين السابقين وهو أن يكون بطلب وأن يحصل منه خروج القي فبناء على هذا لو خرج القي بدون طلب لم يكن عليه فيه شيء ولو طلب خروج القي فهنا لكنه لم ولم يخد منه شيء فنقول من أنه لم يستطمه في مثل تلك الحال طيب لو قال قائل شخص في مثل أو يعني أكل كثيرا ثم ذرعه القي فهل, له فهل, له فهل يكون مستغنًا كل لا يكون مستغنًا لكن لو لاحقه ضعف بحيث أحس أنه محتاج للفطر فهو هنا ينتقل إلى مثلاً أخرى وهو أنه يكون في حكم المريض فله أن يفطر في في تلك الحال لكن نفس الفعل يعني خروج ال القيء من ليس بقاض عليه بالفطر أو معلق حكم الفطر به أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة أن تكون هذه المسألة واضحة نعم فإذا إذا احتاج الإنسان للفطر لأجل أن حصل منه قي وحصل منه بعض ونحو ذلك فهذا ليس هو مسالتنا هذا ينتقل إلى مسألة أخرى وجه المريض الذي يحتاج إلى الفطر فلا هو أن يصبح في تلك الحال لكن القي إنما يكون مفطرا بنفسه بالشرطين السابقين طلب خروج القي وحصول الخروج فعلا نعم قبل أن هذه المسألة توضح بإذن الله جل وعلا. المفسد الثالث من مفسدات الصوم هو هل تريدون نأخذ سؤال أو سؤالين عشان يعني نروح عنكم شوي؟ طيب. المنسي يقول أفنان. كأنه كلسان لكم طيب منال من السعودية تسأل عن تقول ما يتعلق بالتحميل الشعديا تحميل الشعديا الس المسكين <تضح في> لذلك نضطر <الخير> على قولنا كل ما وصل إلى جوفها من ما ما ما دامت ت تصل إلى ما دامت تصل تدخل من الجهة الشرج فتحة الشرج فهي يحصل بها الفطر يحصل بها الفطر هنا يقول تقول عفاها إذا آه آه قطعت صوم التطوع هل عليها قضاء نقول ليش عليها قضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتنفل أمير نفسه إن شاءها تم وإن شاءها أفضل والنبي صلى الله عليه وسلم آه أصبح صائما فأهدي إليهم آه الطعام فأفضل صلوات ربي وسلامه عليه فإذا ليش عليه شيء ممكن بيان يقول نعيم الجبور من العهد ممكن بيان أرجح الأقوال في صوم الحامل والمرضة جزاك الله خيرا تقول الحامل والمرضة كما يعني ذكرنا أنها إن احتاجت إلى الفطر أفترت وإذا أفترت لزمها القضاء ولا شك لكن هل يلزمها الإطعام إن كان سبب فطرها الخوف على الولد ليس الخوف على النفس فتطعم القضاء وإلا فلا نعم طيب نأخذ سؤال ونكمل ولا تبغون نكمل لعلنا يعني نأخذ من نسي عقد نية الصوم بالليل فهل صومه صحيح هذا ذكرية من الجزائر كيف نسي إذا كان الحقيقة لم ينوي السيام أبدا هذا قليل أن يتصور في أيام رمضان لكن لو أن نسي عذب عن أنه يصوم فنقول هنا لا يغفر الصيام لكن لو أن تعش جيدا أو جوموني للسحور يعني أنت اللي قال يقروني للسحور ناوم الصيام أو جعل الساعة على الساعة الثالثة قبل الفجر مثل بنص ساعة حتى يقوم بيأكل هذا كان أيضا نوع الصيام لكن لو يعني صورة المسألة إما في شخص نام قبل المغرب إلى طلوع الشمس إلى طلوع الفجر أو في شخص مثلا قالنا اليوم بشافر وذلك نام بصائم ثم قام على هذه الحال فهذا وجد منه عدم نية الصوم كأنه فيقوم قبل الفجر ليسافر ولم يصوم فما قام مثلا وفات عليه السفا وما قام إلا والفجر قد طلع فنقول هذا يمكن أن يقال أنه لم يحصل من نية في مثله أو يقطع من أنه لم تحصل له نية الصوم فيصح صومه ويتعلق بالحكم القضاء في مثل تلك الحال أما في الأحوال العادية أظن أنها يقل في أيام القضاء كذلك بعض الناس يقول يعني أنا بقضي هذه الخمسة أيام ثم يعجب عني صيام كذا لكن الغالب في أيام رمضان بالنسبة للمتوالي فلا يتعلق بذلك أظن أنه يعني من المسائل القليلة لوصة الوقوع صعب أو مصعب من المغرب يقول أن يعني هل يجوز لمن ينوي صوم عامة في أول ليلة من رمضان بحيث إن في كل ليلة مبطن علانية الأولى ولم يقطعه بأنه سيُفسر الحقيقة كما قلنا أو كما قررنا إذا قررنا أن كل ليلة أو كل يوم عبادة مستقلة فلا بد من نية في تلك الليلة في تلك الليلة. وإن كان قد قال بعض أهل العلم من أنه يعني في قول بين القولين قالوا أنه إذا كانت له نية صحيحة فهي مستمرة حتى يحصل له قاطع من انتحيد المرأة أو يسافر الرجل فيحتاج إلى نية ابتداء نية ثانية لكن ظاهر النصوص والتأمل لأيام الصيام أنها عبادات مستقلة فإذا قلنا من أنها عبادات مستقلة فكما لا يغني عن الإنسان نية صلاة الظهر بالأمس أن يكون قد نواها هذا اليوم بل لابد بد من نية جديدة عند أدائها فكذلك إذا نوى صيام الأمس لا يعني ذلك أنه كافية لصيام اليوم بل لا بد من نية جديدة لذلك هذا يعني نكمل إن شاء الله ثم نعود إلى الأسئلة بعد يعني ما نأخذ قدر من الأحكام والمسائل المفطر الثالث من المفطرات هو الاستمناء كما نص على ذلك أهل العلم والاستمناء هو طلب خروج المني فمن طلب خروج المني نعم بأي, بأي طريقة فإن فخرج منه المني فنقول من أنه يخطر بذلك أما كون طلب خروج المني مفطرا لأن الصيام هو إنكاك عن الشهوات والاستمناء هو خروج لشهوة الإنسان وقضاء لوطره وتفطر معها نفسه فلأجل ذلك كان مفطرا والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي قال الله تعالى لما ذكر قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجذي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله والشهوة يتعلق بها الجماع وما شابها الجماع وهو الإنزال لأنه يحصل به ما يحصل بالجماع من فتور الشهوة وسكون النفس وقضاء الوطاب ونحو ذلك فإذن الإتنام مفطر من المفطرات سواء كان ذلك الاستمناء بشيء جائز أو بغير جائز يعني كما لو استمنى بيد زوجته هذا في الأصل أنه جائز ومن استمتع بزوجته فلا أو, أو العكس أن استمني المرأة بيد زوجها فلا إشكال في أن هذا جائز ومن كل واحد منهما بصاحبه لكنه لو فعله في أثناء الصيام فإنه يتعلق به الإفطار مما ذكرنا كذلك لو كان أيضا بفعل محرم فهذا أعظم يعني كما لو فعل ذلك بيده كما تسمى العادة السرية أو ناكح يده وهذا مع حرمته فإنه مفسد لصيامه والمرأة مثل ذلك كالردلي سواء بسواء فإذا حصل استمناء فإنه يفسد صيامه طيب لو حصل منه استمناء لكنه لم يقعد منه المني وإنما حصل منه مذي نعم حصل منه مذي فهل يحصل بذلك فطر أو لا ذكر بعض أهل العلم كالحنابلة وغيرهم أن المذي مفطر من المفطرات لأنه مباشر للشهوة لكن الحقيقة أن خروج المذي طبعا الفرق بين المني والمذي المني هو الماء الأبيض الذي يخرج بالغلبة دفقا بلده يعني يخرج يغضب الإنسان في نهاية عند استعار شهوته أما المذي هو ماء أصفر رقيق يخرج بعد فتور الشهوة يعني لو تحركت شهوة الإنسان فهدأت يجد أن هذا الماء خرج ويخرج بدون شعور من الإنسان فنقول المذي هو ليس بمفطر في أصح القولين عند أهل التحقيق من أهل العلم وهو قول المحققين أولا لأنه لا يحصل به قضاء الوطار ولا انطفاء الشهوة فإذا هو ليس بمنصوص عليه لم يأتي نفسي ذل على أن المذي مفطر ولا هو في معناه سيلحق به فبناء على ذلك نقول من أن المذي ليس بمفطر لكن مع ذلك ينبغي للإنسان أن يحفظ صومه من أن يصل إلى هذه إلى هذا الأمر لأن يكون سببا لفساد صوم كما يقول بذلك بعض أهل العلم أو إنقاصه لو باشر الإنسان زوجته دون الفرج أو مثلا قبلها من المعلوم أن القبلة للصائم لها تفصيل فإذا كان الإنسان يأمن على نفسه فلا حرج عليه في ذلك من التقبيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجته وهو صائم وفي هذا إشارة إلى معنى النطير وهو ما يكون بين الزوجين من الصلاة والعاطفة والمشاعر الحانية التي ليس ما سببها فقط هو الشهوة والغربة في المعاشرة ولكن هو في الأنس كل واحد من الزوجين بالآخر حتى مع تربصه بهذه العبادة فإنه يقبل زوجته ليناس لها وتعاطفا أو تعاطفا معها فإذا التقبيل إن كان آمنا لنفسه ولا يخوض منه مدين ولا مهين أن يقبل لأن عائشة تقول كان يأمرني فاتجف فيباشرني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وكان أملككم لإرضه يعني لحاجته فمن كان قادرا على ذلك أنه يجوز له ذلك وإلا فإنه ينتنع فإذا تعلم أنه يصل به إلى أمر أكبر وهو خروج مني أو حصول الجناء سنقول من أن ذلك يحرم عليه لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب من حفظ الصيام ويكون فعل وسيلة من الوسائل المحرمة طيب لو حصل إنزال المني بتكرار النظر فنقول في مثل هذه الحالة تكرار النظر هو فعل منه فكأنه هو الذي استدعى نزول المني فبناء على ذلك نقول من أن حكمه في مثل هذه المثلة كحكم من طلب الخروج المني بيده أو بيد زوجته في من جهة الإفطار من جهة الإفطار فإذا أحد النظر في زوجته مرة بعد أخرى أو في من الإثارة منها أو مثل ذلك لو نظر هنا شيء محرم وهذا أعلم حصلوا بذلك اسما وإفسادا لصومه فحصل منه إنزال سنقول في مثل هذه الحالة يحصل به حكم أو الحكم نفسة من جهات فساد الصوم لكن لو أنه حصل منه حصل منه تكرار او حصل منه انزال ب التفكير لم يزل يفكر يفكر ويستحضر في ذهنه بعض الصور وبعض الأحوال حتى حصل منه انزال حتى حصل منه انزال فيقول اهل العلم من انه في مثل هذه الحالة لا يكون فلا يفسد صومه في مثل هذه المسألة لماذا؟ لأن التفكير مما لا يستطيع الإنسان حبسه حتى ولو كان في أول وحدة قديسة دعاه لأنه لا يملكه ويعني استدل أهل العلم أيضا في ذلك بالحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عفى عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم فدل على أن حديث النساء والتفكير خارج عن هذا الحد فلا يكون الإنسان عليه فيه لوم ولا يكون سببا لفساد الصوم أيضا مما يتعلق بذلك وضم أننا شرحنا إليها في مثلا في الدرس الماضي وهو مسألة الاحتلام فإذا حصل من الإنسان الاحتلام والاحتلام أن هو الحلم وهو أن يرى في حلمه في حلمه في نومه كالجماع فيحصل منه إنزال في تلك الحال فنقول إذا حصل إنزال في حال النوم فلا يكون ذلك مسجدا للصوم لأنه لم يكن ذلك برغبته ولم يكن ذلك بطلبه فلم يكن عليه فيه شيء وتعلق الحكم هنا في الإنزال سواء تذكر أنه جام أو لم يتذكر أي شيء ولكن رأى أثر من في ثيابه انا اقول هذا هو احتلام ولا يكون مفسدا من مفسدات الصوم لماذا لانه لا يدخل في الامكاني في وانما هواتي اليه وهو نائم في تلك الحان هذا اذا ما يتعلق ب المفسد الثالث من مفسدات الصوم وهو الاستمناء فأخذنا ما يتعلق بطلب خروج المني وخروج بيد الزوجة أو غير ذلك من الأسباب، وأنه إذا حصل الإنزال، فإنه حصل فساد الصوم. نعم تكلمنا على أيضا ما يتعلق بالإنزال بتكرار النظر، فيخرج من هذا ما يحصل بالتفكير أو ما يحصل أيضا بنظرة واحدة. هذه يعني أيضا تنبه لها يعني لو أن الإنسان وقعت عينه لأول وهلة على منظر مما تثيره ويحصل منها افتعار شهوته ثم صرف نظره سواء كان ذلك لزوجته أو لأسنبية أو لغير ذلك أو لمنظر من المناظر فحصل منه إنجال لقوة شهوته أو لثوران شبابه أو لغير ذلك أو لحقه تفكير بعد هذا سنقول في مثل هذه الحال لا يحصل منه لا لا يكون منه فساد لصومنه. كذلك خلق... تكلمنا على مسألة المدي وهل يلحق به المني أو لا؟ ونقول أنه وإن قال بعض أهل العلم كما هو مشهور مذهب الحنابلة وبعض الفقهاء أظنه قول عند المالكية، لكن الذي الل... الل... الل... الل... يعني عليه أكثر أهل العلم والذي عليه قول أهل التحقيق. نعم، أنه لا يحصل به سفاد لأفهام، لكن ينبغي للإنسان أن يستفيه لقول من يقول من من العلم بإلحاحه بالمني. يمكن أن ننتقل إلى المقصد من مصيادات الصوم هو المقصد الرابع. ربما يكون الحديث فيه قليلا لكن سأختصر فيه ورسال الله لعنة حتى نختم به وقبل أن نأتي على بعض لاسه وهي مسألة الحجامة فمن حجم أو يحتاج فسد صومه والحجامة هو إخراج الدم الفاسد من البدن بطريقة مخصوصة أو طريقة معلومة وهي الجذب بالنفس يعني عن طريق أو عن طريق بعض العالات الحديثة كما هم مستعملون في هذا الحال لأن إخراج الدم الفاسد له طرق إما بالخجامة وإما بالفصل، وهو يعني يحصل في الجلد أو بالشرط. كل أهل بلد يستعملون نوعا من هذه الأنواع بحسب البرودة وبحسب الحرارة في إخراج الدم لكن أهل العلم أو بعض الفقهاء عد الحجامة مفسدا من مفسدات الصوم واستدل في هذا في كونها مفسدا من مقصودات الصوم بما جاء في حديث الشداد بن أوس وثوبان النبي صلى الله عليه وسلم قال أضطر الحاجم والمحذوم أضطر الحاجم والمحذوم فأخذ من هذا فقهاء الحنابلة وبعض فقهاء الحديث إلى أن الحاجم والمحذوم يفطر ب يفطر بالحدامة وإن كان يعني هذه مثلا من المثال التي قال فيها الكلاب وإلا فجمهور أهل العلم من الملكية والشافعية والحناء والحنفية لا يرون الفطر ويجبون عن الأحاديث بإجابات يعني بعضهم يقول من أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى شخصين يعني كانت صفتهما أنهما حاجما ومحدوم لكن أفطر بغيبها أو بنحوها وذكر مفط يعني إجابات عن هذا الحديث كثيرة منهم من يقول أن هذا منسوخ من أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه صائم لكن قيل من أن هذا الحديث يعني لا يصح بل احتجم وهو محرم ولهم في هذا أقاويل لكن على كل حال نحن سنفصل هذه المسألة باعتبار قول من يقول وهم الحنابلة من أنه مفطر من المفطرات الصوت فقالوا من أنهم فطر لصراحة الحديثين وعدم يعني ما يصرف القول بهما إذا قيل بالإفطار بالحجامة فالقائلون بذلك يعني افترقوا على مذهبي منهم من يقول أن هذا شيء خاص بالحجامة فبناء على ذلك لو حصل من الإنسان خروج دمه بالفاصل أو بالشارف أو بأي سبب من الأسباب حتى ولو كان ذلك الدم كثيرا فإنه لا يحصل به فطر لأن هذا خاص بالحجامة أما بنتيني وبعض الفقهاء فقالوا من أن هذا له علم وهو أن الفطر بالحجامة يحصل به ضعف فكما يحصل الضعف بالاستقاعة فلذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا فكذلك ما يلحق الإنسان من الضعف بالحجامة أيضا كان سببا للفترة هذا يقال في المحتجم طيب الحاجم قالوا أن الحاجم يحصل منه جذب للدم بنفسه والغالب أنه يتطاير إلى حلقه شيء من هذه الأجزاء أو من ذنهات الدم فقيمة المظمة مقام الحقيقة يعني كأنه حصل فعلا كأنه حصل منه ذلك فعلا فبناء على هذا من قال من أن هذه العلة ألحق بها كل خروج دم بهذا إذا قيل من أنه يلحق بها خروج الدم فهذا متعلق بما كان فيه خروج دم كثير يعني مثل الحجامة أن خروج دم قليل كتحليل الدم ونحوه ثلاث فإذا من قال من أن العلة في ذلك يعني طبعا هذا كله تفضيع على القول بالفطر بالحجامة من قال من أن العلة في ذلك هي ضعف الذي يلحق المحتجم فنقول أنه كذلك إذا أرعف الإنسان رعافا كثيرا فيكون حكم حكم المحتجم في فساد صومه إذا حصل من الإنسان تبرع بالدم هي يخرج من الدم كثير فهنا يحصل منه أيضا الفطر لأنها مثل الحجامة كذلك لو كان تحليل للدم لكن كثير يؤخذ منها أضوات كثيرة سنقول كذلك حكم حكم الحجامة لكن لو كان خروج الدم قليل كالتحليل أو انجراح بسيط أو نحوه فلا يدخل لا في قول هؤلاء ولا في قول هؤلاء ولا في قول أحد من أهل العلم ولذلك ما يظن بعض الناس أن مجرد أن يخرج من قطرات من الدم يظن أن صومه فسد كلا ولا وجه لذلك أبدا فيتنبه لهذا يتنبه لهذا إذن ما يتعلق بالحجامة الكلام فيها على هذا التفصيل أول شيء أن الفطر بالحجامة هو قول الحنابلة وفقاء الحديث خلاف للجماهير استندوا في ذلك إلى حديث شداد وحديث ثوبان أن القائلين بالفطر بالحجامة لهم مذهبان منهم من يقول أنه العلة التعبد يعني لا يقاس عليك غيره فالفطر إنما يكون به الحجامة فبناء على هذا لو خرج الدم بالفصد أو الغعاف أو نحوه أو الشرط أو غير ذلك من الأشياء فلا يحصل بذلك الفطر أما على القول الثاني فقالوا أن العلة ظاهرة وهو أن الحاجب يحصل به جذب لتتطاير إليه بعض الأجزاء فجعل كالمفتغ بذلك والمحتج يلحقه الضعف فالحق بهذا كل من خرج منه دم على وجه الضعف فيلحق بهذا الاستمرار بالدم ونحوها لكن حتى على هذه الأولى ما كان خبوض الدم فيه قليلا فلا يحصل به فطر في قول جميع هؤلاء أو جميع أهل العلم كالتحليل مثل الدم اليسير الذي يخرج من الجرح أو الصن أو, أو نحو ذلك إذا قيل من أن الفطر للحاجم بالتطاير طيب الآن الحجامة في الوقت الحديث لا يحتاج الحاجم إلى جذب النفس بل هو بالآلة يحصل منها السحب ذلك الدم الفاسد. ففي هذه الحالة يمكن أن نقول من أن هذا لا يصدق على اسم الحاجب. لا يسقط لا يسقط على جسم الحاجب وإنما الحاجم هي الآلة وهو استعملها فقط فلا يكون في مثل هذه الحالة مفدرًا حتى على قول من يقول بالفطر بالحجامة في مثل هذه المثلة. يعني أظن أن هذا جملة المسائل التي تتعلق بالفطر بالحجامة، الفطر بالحجامة. أنا اختصرت فيها قليلا لكن سبب أيها يعني لم نريد التفريع عليكم كثيرا وأنا أريد أيضا الناس على بقية المسائل التي نحتاج إلى تكميلها في كتاب الصيام والتي أرجو الله أن يعيننا على ذلك في يوم رد بإذن الله جل وعلا بقي تقريبا من الوقت قرابة عشر دقائق لعلنا بإذن الله المراجع في بعض الإشكالات والمشاركات من الإخوة أسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خيرا خير الجزاء على استماعكم وإنصاتكم وحضوركم وأسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين على هذه المؤسسة والأكاديمية خير الجزاء وأن يعينهم على كل ذرين وهدى وأن يرزقهم التوفيق لما يحب ويرضى وأسأل الله أن يبلي غنا شهر رمضان وأن يعفو عني في تقصيري في ما يتعلق بشرحي أو مشاركاتكم ومذاكرتكم في مسائل هذا الباب وأن يعينني على أو يعيننا على الإكمال في يوم غد حتى نأتي على جملة المسائل وما من منها بإذن الله تعالى لو احتاج الأمر إلى يوم الرابع مع ذلك ربما يكون مفتوح فيه تقول على الإخوة. فنرى مع الإخوة بالنسبة للجدول إذا أمكن ذلك فقد نحتاج إليها في بعض مسائل الاعتكاف أو بعض المسائل الأخرى ولكن لا نستعجل حتى نرى في الغد بإذن الله ما يقضي الله من الأمر ثم نراجع مع الإخوة وننقل هل نحتاج إلى زيادة يوم أو زيادة وقت نصف ساعة بعد الدرس نجعلنا الحاج عشر نرجع ذلك إذا ذلك الحين الآن نرجع إلى ما يتعلق بالأسنة طبعا في يوم, يوم الشك بينا ما يتعلق في الدرس الماضي وذكرنا أن في يوم الشك منهي من عام لكن ما هو يوم الشك لا شك أن يدخل في يوم الشك إذا كان يوم الثلاثين ليلته ليلة صحو والخلاف إذا كانت ليلته ليلة غيم فالجماهير الأهل العلم والذي عليه الفتوى أنه كذلك يوم شك فنعم بغي للإنسان أن يصومه ولا أن يفعله لحديث يتقدم رمضان بصيام يوم ولا يومين ومن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم يقول هل قبل الأضافر يبطي الصوم نظرا لانتشار هذه العادة من الخيرا لا مثلها أي علاقة الصيام يقول لدينا مشكلة في البلاد التي نسكنها في تحديد وقت صلاة الفجر كل مسجد له وقت يختلف عن الآخر هذه ذكرنا ما يتعلق به قلنا أنه ينظر في الأذق منهم والأوتاق والأعلم ويجتهد لذلك وأسأل الله أن يذلكم على كل خير وهناك السائل سائلة على الخصاونة تسأل تقول لم فهم لماذا تعتمد بالصلاة في الفلكي بالضبط بالدقائق ولا نعتمد الرؤية الهلال بالحساب أول شيء لا بد أن أقول أن رؤية الهلال اعتبار رؤية الهلال بالحساب قد جاء نهي عنه صريحا نعم فبناء على ذلك لا مجال لاعتقاده وقد دلت عليه دلالة القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة أما بالنسبة لاعتماد التوقيت في الصلاة هذا لا يشكال فيه من جهة أن دوال الشمس أمر ليس بالخافي ولا بالمختلف يعني الآن وقت دوال الشمس بالحساب يعلم لا يختلف فيه ولا يتقدم يوم أو يتأخر كالهلال قد يرى وقد لا يرى وقد يظهر وقد لا يظهر لا دوال الشمس معلوم ثم ما زيادة في الظل إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه أو مثله يعني لخروج وقت الظهر أو لخروج وقت العصر كذلك أيضا أمر محسوم فلذلك اعتماده على القانون الحساب لا إشكال فيه ولا يتعرض ما جاء من النهي نعم رجل أفضل رمضان السابق بسبب المرض ورمضان شهر بعد أيام ولم يشفه إلى عليه العمل وإذا شفي هل يقضي رمضان السابق والحال يم يكفيه الإطعام نقول كما ذكرنا أنه ما دام أنه ليس بمريض مرضا لا يرجع ويستمر معه مع المرض من ذاك رمضان إلى هذا رمضان فعليه بعد رمضان القضاء أما لو أمكنه القضاء لكن ضاعف عنه في بعض الأيام ثم عاد إليه مرضه فنقول في هذا عليه أن يقضي بعد رمضان ثم عليه بعد ذلك الإطعام عن كل يوم مسكين من رمضان الأول لا من رمضان الثاني. تقول النساء الصالحة شيئا أذن المؤذن للفطار وأنا نائمة فماذا يلزمني يلزمك أن تقومي وتغتري وتسأل الله القبول. فليس من لازم الفطار يعني أن يفتح الإنسان في أول الوقت. السنة للإنسان كما سيأتينا الله أن يبادر بالإفطار لكن إنه فاته أو تأخر على ذلك فلا حرج ولذلك لا ينبغي الإنسان مثلا أن يستمر بالسيارة حتى يكلف نفسها أو يعرض غيرا للهلاك أو التلف أو نحوه حتى يخطف في أول الوقت لا إن دراسة ذلك فهذه سنه السنة وإن فات عليها وتأخر شيء قليلا فلا شيء في ذلك يقول لو علّت نيته فلا تتحمله مثل لو قال شخص لو سافر سأوفته ولو ولم يسافر سأصوم هذه يعني نقول إذا كان إذا كان سيسافر قبل الفجر فيتبين الأمر لكن إذا لم يسافر إلا بعد الفجر وهو يعني على هذا النحو فتكون أقبح ما تكون إلى مسألة إن كان غدا من الأمر في في قول لبعض أهل العلم أنه لا يعني يصح لكن نقول الحقيقة أن مجرد مية السفر ليست بم مؤشر الفطر لأن حتى لو نوى السفر ما يدوز له الافطار حتى يخرج من البلد فبناء على ذلك لا بد أن ينوز السيام فإذا خرج من البلد جاز له أن يفتر حتى ولو كان قد ابتدأه صائما يسأل سائل مصعب يقول أنه لو كان المقر للإنزال مثل الذي بكام في المثالات سابقا لشمونه الفقهاء من به شبع عليه ضرر يعني تشقق أمتيا إذا لم يجامع ففي هذه الحالة نقول من أنه يجوز له الفطر وجواز الفطر في مثل هذه الحالة طبعا بإتيان شهوته إتيان شهوته لا يثن إلا مع زوجته لكن يقولون هنا وجه الفطر لأنه في حكم المريض لأن يخشى عليه تلف، يخشى عليه فوات عضو من أعراض أو ضرر في بعض بدنه. من جهة، ولكن لا يتحصل لاحق يعني الحفاظ على ذلك إلا بالجماع جناح أو نحوه لا يكون إلا مع الزوجة. فبناء على هذا يقولون من أن هذا يكون حكم حكم الصعيد يدفع بالأسهل في الأسهل فإذا أمكن أن مثلا يباشر زوجته بدون الفرد فيحصل منها الإنزال وزوجته باق فيها مها يعني لا يحصل لا لا يستم منها يستدفع لا أوله لكن لو لو لم يتصور مثل ذلك ولا يحصل له هذا إلا بالجماع الكامل الذي يحصل فيه في صوم الزوجة فنقول من أن هذا جائز ويكون ذلك من مثل الحفاظ على الغير إن المعصوم من الهلكة أو لو مثلًا مثلا غرق في البحر فيحتاج إلى أن يأتي شخص فينقذه وهذا لا يستطيع إلا بقوة فيشرب ماء ونحو ذلك حتى يدخل البحر فينقذه فكذلك هذه المرأة إذا لم يستطع أن تحفظ أن يحفظ، أن يحفظ زوجها يعني من حصول البلاء في أنتئيه أو نحو ذلك إلا بالذناء فلها تجامع وتكون معدورة كما هو لكن لو اعتقدنا أنها يزول شهوته بمباشرة بدون الفرد أو بغير ذلك من الأشياء التي تكون بين الرجل المرأة فلا تفسد صومها ولا تصل إلى هذا الأمر ولا تكون معدورة في هذا السائل يسأل عن هل المرضوعة لا مخيرة بين الصيام والفطر إن لم تجد مشقة؟ أو أن الغرصة متعلقة بالمشقة وهل تقضي أو تفديد قلنا أن الحمل المغضر إنك خافت على نفسها وهذا مقيد عند الفقهاء مقيد في كلام السلف مقيد في كلام ابن عباس وابن عمر أما إذا لم تخف فلا فلا يدوج لها الفطر وإذا أفطرت قضت ثم الفدية كما قلنا معلقة إذا كانت قد خافت على ولدها ولم تخف على نفسها يقول الأخ بخاخ الربو قطرة الأذن والعين والأنف أو الغير الغير مغذية فهل يفتغيها؟ تكلمنا عليها وقلنا أن الحقن يعني إذا كانت مغذية فلا إشكال في الفطر بها إذا كانت مغذية فما يظهر لي أنها داخلة في الحكم وعلى ضابط أنفقها لا يحصل بها الفطر لكن الفتراء على خلاف ذلك قطرة الأذن والعين الأصل أنها لا يشكال فيها، لكن لو علم أنه يحس بالحق بآثارها في الحق، فيمتنع منها. أما الأنف أظهر لأنه له مدخل معتاد وضاء واجهاري في الوصول إلى الحق، فيمتنع من ذلك إلا أن يثق أنها لا تصل إلى حلقه. يقول هل جمع اللعاب في الفم وضلع دفعة واحدة يكثر لا إذا ما دام النفس الفهم فهو في الحكم الداخل لا إشكاله في ذلك بل يستغني عن ذلك أحد من الناس هاريم من ألمانية تقول من أنها تصل الصيام وهم تسعة عاشرة ساعة ما الحكم في ذلك يا جزيزيكم الله نقول كما لو كان الصيام لعشر ساعات كما هو في بعض الديان هذا ما قضى الله عليكم فاصلوه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك فكما أنه عندكم ساعة, عشر ساعة وعندكم الجو فيه شيء من البرودة نحن عندنا سبع وطعش أو ستة وطعش ساعة لكن فيه من الحرارة الله به عليم فليس هذا بأقل من هذا على كل حال يعني يحتسبون الأجر ويسألون الله الإعانة وأسألوا الله ألا يعني ألا, ألا يردهم وأن يعينهم على ما استقبلوا من هذه العبادة. يسأل الأخ عن الأغاني وشرب الدخان. شرب الدخان مفطر ولا إشكال في ذلك على ما كان من أنه إدخال شيء إلى الجو سواء كان ينفع ويحصل به تغذية أو لا. فإن الرابط الفقهي في ذلك واحد. وأما سماع الأغاني. فهو لا يحصل بجفتنا لكن من المعاصي التي يجب على الصائم يتجنبها ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم من في عن ذلك قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرامه فالصيام سبب لأن يحفظ الإنسان جوارحه وأن يحفظ أذنه وأن يحفظ بصره وأن يحفظ لسانه لأنه إنما جعل لأجل التقوى لأجل الصلاح لأجل الاستقامة ولأجل هذا كان السلف يبقون في المسجد من الصحابة وغيرهم يقولون نحفظ صيامنا وجاء في بعض الآثار كما عند أبيع لا يكون يوم صوم أحدكم كيوم فطرة فين بغي أن يكون هذا سببا لإقلاعنا عن هذه المعاصي من الأغاني وأيضا سبب للتخلص من الدخان وسبب للنظر المحرم وسبب كثير من المعاصي والأثام التي يتطاول عليها الناس فمن كانت له نية بإذن الله خالصة في مثل هذا فإنه يعانوا عليها فيكون ذلك سببا لحفظ صيامه وسببا لتوبته من ذنوبه واستغفاره وسببا لرفاعته عند ربه بإذن الله تعالى لغت تسأل عن استعمال الموانئة التي تمنع من الحمل حتى ترفع الحيضة يدركون أيام فضال لا تكلف المرأة نفسها شيئا ربما أبرها وربما أقلقها وليس لها فيه فائدة لكن لأن الله جل وعلا يثيبها على نيتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيمة لكن لو فعلت شيئا من ذلك فارتفعت حيرتها أو لم ينزل معها دم فحكمها حكم الطهيرات تصوم وتصلي وتقوم الليل ونحو ذلك لكن لا ينبغي لها أن تفعل هذا وهي يعني يمكن الحصول ضرر عليها في بعض منها اضطراب إضراب لدورها يعني ربما تندم على شيء من ذلك يعني اظن أن أننا انتهينا لكن نأخذ الأسئلة كثيرة ورجاءً عذرنى الإخوان سنأخذ آخر آخرها سؤال ياسمين تقول خالي قال عبد في الصمد رمضان فبتعى القرصة دون ما فقال له إنك فقال لا كما يعني انا فبتعى القرص يعني أنا ما فهمت السؤال هذا على كل حال يعني إذا كان قد ودخل إلى جوف شيء لم يكن قافدا كما لو قاها إلى حلقه ذباب أو نحو ذلك بدون قصد فليس عليه شيء لكن إذا قصد ذلك فهو مفطر تقول يوجد عفاف من السعودية تقول يوجد أرواج للنساء ولكن ولها نكهة مثل أن تكون نكهة فراء أو نكهة الكتاب هل وضع على الفم يفطر يفطر لا يفطر أم تقول لا إذا كانت الأرواج على الفم ف على الشفايف فهي في حكم الخارج، لكن إذا علمت أنها تصل إلى لسانها فتدخل مع ال مع العابها، فتحس بذلك في حلقها، فتتجنبها، فتتجنبها، وإلا فالفأس في في حكم الخارج. طيب نقف عند هذا الحد. أسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خير الجزاء وإن شاء الله لعل في اليوم قد نأتي على أو نجعل وقت كافي للأسئلة فمن كان فات على السؤال إن شاء الله نحاول قدر يهدنا أن ندرك سؤالة ونجيبه أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يوفقكم لكل خير وهدى كم الحاضرين اليوم عندنا عندك اليوم الحاضرين نأتيهم ونسأ أكثر من 370 فلا يكن عيبكم في من يلقي عليكم في التناقص السعين بالله في الختان يوم أصلا لنا ولكم التوفيق السباد صلى الله وسلم على نبينا محمد